وَيَنصُرُكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزيزًا هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَّعَ إِيمَانِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا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 ان نني بالله ظننا عليهم دائره السوء وغضب الله عليهم وغضب الله عليهم ونعنهم واعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السموات والارض وكان الله عزيزا حكما إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمن بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتوقروه وتسبحه بكرته وأصيلا ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم فمن ينكث فانما ينكث على نفسه ومن اوفى بما عهد عليه الله فسيؤتيه اجرا عظيما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 ذلك وزين ذلك في قلوبكم ظَنَّ ظن السوء وكلتم وظنتم ظن السوء وكلتم قوما برا وَمَن لَمْ يُؤْمِنْ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 وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا دَرُونَا نَتْبَعُكُمْ ذَرُونَا نَتْبَعُكُمْ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ قُل لن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 فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم, وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله اللَّهُ كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه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 ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا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 وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيُ مَعْكُوفًا أَن يَئْبَ لَغَمَ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 لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين مُحَلِّقين رؤوسكم ومقصيرين لا تخافون فعلم ما لم تعلمو فجعل من دون ذلك فتحا قريبا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 تراعهم ركع السجدين يبتغون فضلاً يبتغون فضلاً من الله ورضوانا سيمهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الانجيل كزرع اخرج شطاه فازره فاستغلظ فاستوى على سوقه فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع اليقيظ بهم الكفار